Allah ولقد أرسلنا موسى بِآيَاتِنَا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أَمْرُ فرعون برشيد يقدم قومه يوم الْقِيَامَةِ فأوردهم النار وبئس الورد المورود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 وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد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 ك منهم مريب وإن كل اللَّمَّ لا يُوفِيَنَّهُم إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَا تَبْعَكَ وَلَا تَقْرَوْنَ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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبَابِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ